صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمروا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم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 ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال أمبئوني، فقال أنبئوني بأسمائها. قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئُهُم بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات وأعلم ما تبذلون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملا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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا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 انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين